توجد بعض أشياء يختلف المحرمون في حلها وحرمتها غير ما ذكر في المحظورات. نريد بيان ما يحل منها حتى لا يتشكك المحرم ولا يكثر الجدال من هذه الأمور الاغتسال للنظافة والأغسال المندوبة كغسل يوم الجمعة وكذلك تغيير ملابس الإحرام كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك جائز واستعمال الصابون أيضا جائز حتى لو كانت له رائحة لأن هذه الرائحة غير مقصودة للتطيب ويجوز تمشيط الشعر بشرط عدم قلع شيء منه ومع ذلك فهو مكروه ومن المباح ستر الوجه لاتقاء الغبار أو الريح الشديدة بما لا يلاصق الوجه، ومن المباح ايضا لبس الخفين للمرأة وتغطية الرأس نسيانا والحجامة ونزع الضرس وحك الرأس والجسد بحيث لا تكون هناك إزالة للشعر، كذلك يباح النظر في المرآة ولبس الحزام. لشد الإزار وكذلك الحزام الطبي وأيضا لبس الخاتم والاكتحال للتداوي ما دام بغير طيب ولا يقصد به التزين وكذلك الخضاب بالحناء فيما عدا الرأس عند أحمد ولا تغطى الرأس بحناء وهو مكروه للمرأة حال الإحرام والحنفية والمالكية حرموه للرجل والمرأة كذلك يجوز قتل الحيوانات المؤذية كالنمل والقراد وقتل الطيور المؤذية لحديث رواه البخاري ومسلم خمس من الدواب كلهن فاشق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وزاد في رواية الحيه فيكون العدد ستا لا خمسا والله أعلم